ثلاثة استمع إلى النص الآتي وقرأه ثم اكتبه في دفترك وسائل التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي هي نوع من أنواع التواصل عبر الأنترنت ويستطيع المستخدمون التواصل مع الأصدقاء والعائلة وتعلم أشياء جديدة وهناك عدد كبير من وسائل التواصل الاجتماعي ومن بينها المدونات والفيسبوك والتغريد واليوتيوب والانستجرام شات، وقد أصبحت كل هذه الوسائل جزءا من حياتنا ولكن قد يسبب استخدامها الزائد إلى مشاكل كثيرة فمثلا مخاطر الاحتيال أو سرقة الهوية مشكلتان كبيرتان في الآونة الأخيرة